التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخطوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أمصتوا شو بيوضح ما لجزا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 وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب قتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء اجرا وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني قتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وجمال الصوت وتزينه وتظن فيه وتحسين وسكون وقت تلاوته وتأنن عند قراءته وجمال الصوت وتزينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأنن عند قراءته وقت القرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء يا أحببي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحو يا أحببي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحو. بعده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى اجرا